بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي وقال ابن دروستوي في شرح الفصيح أنشد الخليل لأبي مقدام الخزاعي وعجوزا رأيت باعت دجاجا لم تفرخنا قد رأيت عضالا ثم عاد الدجاج من عجب الدهري صبية أبذال وقال يعني دجاجة الغزل وهي الكبة أو ما يخرج عن المغزل ويعني بالفراريج الأقضية وفي المشاكهة للأزي قال بعضهم وأشعت كفار غدا وهو مؤمن وراح ولم يؤمن برب محمد قوله مؤمن يقال أيمن الرجل يؤمن فهو مؤمن أتى اليمن ومن أبيات المعاني قول حسان رضي الله تعالى عنه أتانا فلم نعدل سواه بغيره نبي أتى في ظلمة الليل هاديا فيقال سواه هو غيره فكأنه قال فلم نعدل غيره بغيره والجواب أن الهاء في غيره للسوى فكأنه قال فلم نعدل سواه بغير السوا وغير سواه هو نفسه عليه الصلاة والسلام فكأنه قال فلم نعدل سواه به كذا خرجه الإمام جمال الدين بن هشام قال الشيخ بدر الدين الزركشي في كراسة سماها عمل من طب لمن حب ولا حاجة إلى هذا التكلف فإن سواه في هذا البيت بمعنى, بمعنى نفسه نص على ذلك الأزهري في التهذيب وأنشد عليه البيت ونقله عنه وأقره عليه الشيخ جمال الدين ابن مالك في كتاب المقصور والممدود ومن أبيات المعاني قول الأول في رجل طفيلي أراك تظهر لي ودا وتكرمني وتستطير إذا أبصرتني فرحا وتستحل دمي إن قلت من طرب يا ساقي القوم بالله اسقني قدحا ومن أبيات المعاني قول ابن دريد أنشدني أبو عثمان الأشنان داني ومحجوبة أزعجتها عن فراشها تحام الحوامي دونها والمناكب وخفاقة الأعطاف باتت معانقي تجاذبني عن مئزري وأجاذبه قال الأشنان داني يصف عقابا صعدة إلى موضع وكرها والحوام أطراف الجبل والمناكب نواحي الجبل والخفاقة يعني الريح يقول ربأ لأصحابه فالريح تجاذبه عن مئزره وهو يجاذبها وأنشد أيضا وشعثاء غبراء الفروع منيفة بها توصف الحسناء أو هي أجمل دعوت بها أبناء ليل كأنهم وقد أبصروها معطشون قد انهلوا قال, قال أبو عثمان يصف نارا جعلها شعثاء لتفرق أعاليها كأنها شعثاء الرأس وغبراء يعني غبرة الدخان وقوله بها توصف الحسناء فإن العرب تصف الجارية فتقول كأنها شعلة نار وقوله دعوت بها ابناء ليل يعني اضيافا دعاهم بضوئها فلما رأوها كأنهم من السرور بها معطشون قد اوردوا إبلهم ومن أبيات المعاني قول الراعي قتل ابن عفان الخليفة محرما ودع فلم أرى مثله مخذولة روى العسكري في كتاب التصحيف أن الرشيد سأل أهل مجلسه عن هذا البيت فقال أي احرام هذا فقال الكسائي أراد أنه أحرم بالحج فقال الأصمعي والله ما أحرم ولا عن الشاعر هذا ولو قلت أحرم دخل في الشهر الحرام كما يقال أشهر دخل في الشهر كان أشبه قال الكسائي فما أراد بالإحرام؟ قال كل من لم يأتي شيئا يستحل به عقوبته فهو محرم خبرني عن قول عدي بن زيد قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بك اي أي كان لكسرى؟ فسكت الكسائي فقال الرشيد يا أصمعي ما تطاق في الشعر وفي أمال الزجاجي في البيت قولان أحدهما المحرم الممسك عن قتاله قاله أبو العباس المفضل ابن محمد اليزيدي فقيل للمفضل عندك في هذا شعر جاهلي قال نعم أنشدني محمد بن حبيب لأخضر ابن عباد المازني وهو جاهلي فلست أراكم تحرمون عن التي كرهت ومنها في القلوب ندوه والثاني أن المراد في الشهر الحرام لأنه قتل في أيام التشريق وبه جزم المبرد في الكامل وفي الغريب المصنف قال الأصمعي أحرم الرجل فهو محرم إذا كانت له ذمة وأنشد البيت وقال ابن خالويه في شرح الدريدية أنشدني أبو عبد الله ابن خوشيريد عن أبي حنيفة الدينوري قال أحسن ما قيل في أبيات المعاني قول الشاعر إذا القوس وترها أجد رمى فأصاب الذرى والكلى فأصبحت والليل مسحنكك وأصبحت الأرض بحرا طمى يريد بالقوس قوس السماء الذي تقول له العامة قوس قزح واترها ايد يعني الله تعالى رمى اي بالمطر فاصاب زور الجمال وكلاها فاصبحت اي اسرجت المصباحة والليل مسحنكك اي شديد السواد واصبحت الثاني من الصباح والارض بحر طمى من تفاة المطر وقال ابن دريد قال الشاعر يصف ظليما على حد البراية زمخري السواعد ظل في شري طوال أراد حد عند البراية أي سريعا عندما يبريه من السفر والحد البعير السريع السير الخفيف وكذلك الفرس والزمخري الأجوف والسواعد مجاري المخف في العظامي في هذا الموضع وخالف قوم من البصريين تفسير هذا البيت فقالوا يعني بعيرا فقال الاصمعي كيف يكون ذلك وقبله كأن ملاءتي على هجف يعن مع العشية للرئال وقال ابن دريد أنشدني عبد الرحمن عن عمه الاصمعي أتاني عن أبي أنس وعيد ومعصوب تخب به الركاب وعيد تحدج الآرام منه وتكره بنة الغنم الذئاب قال ابن خالوي سألت ابن دريد عن معنى هذا البيت فقال تأويله أن هذا الرجل يوعد وعيدا لا يقدر على فعله أبدا ولا حقيقة له كما أن الضباء لا تخذج ولم ترى قط ضبية خذجت وكذلك أيضا كون هذا الوعيد محالا كما أنه محال أن تكره الذئاب رائحة الغنم كذا في حاشية كتاب الجمهرة وذكر أنها نقلت من حاشية بخط الزجاجي ومن الأبيات التي وقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والإعراض قال القالي في امالي انشدنا ابو بكر ابن الانباري قال انشدنا ابو العباس ثعلب للفرزدق يفلقنا هاما لم تنله سيوفنا باسيافنا هام الملوك القماقم قال ثعلب ها حرف تنبيه ومن استفهام قال مستفهما من لم تنله سيوفنا وتقدير البيت يفلقن بأسيافنا هام الملوك القماقم قال أبو بكر وسمعت شيخنا يعيب هذا الجواب ويقول يفلقن هاما جمع هامة وهام الملوك مردود على هاما كقوله تعالى إلى صراط مستقيم صراط الله قال أبو علي رحمه الله فاحتججت عليه بقوله لم تنله وقلت لو أراد الهام لقال لم تنلها لأن الهام مؤنثة لم يؤثر عن العرب فيها تذكير ولم يقل أحد منهم الهام فلقته كما قالوا النخل قطعته والتذكير والتأنيث لا يعمل فيه قياسا إنما يبنى فيه على السماع واتباع الأثر ومن ذلك قوله عافت الماء في الشتاء فقلنا برديه فيه سخينا، فيقال كيف يكون التبريد سببا لمصادفته سخينا؟ وجوابه أن الأصل بل رديه، ثم كتب على لفظ الغاز. ونظيره قول الآخر. لما رأيت أبا يزيد مقاتلا. أدع القتال وأشهد الهيجاء فيقال أين جواب لما وبمن تصب أدع والجواب أن الأصل لن ما ثم أضغمة النون في الميم للتقارب ووصل خطا للإلغاز ولنهي الناصبة لأدع وروي أن رجلا أنشد البيت الأول لأبي عثمان المازني فأفكر ثم أنشده أيها السائلون لي عن عويص حار فيه الأفكار أن يستبين إن لا من في الرأي ذات الدغام فاصلنها ترى الجواب يقينا وحكى ابن الأنباري في كتاب الأضداد هذا القول عن المبرد ثم حكى قولا ثانيا عن بعضهم أن معنى برديه سخنه وأن برد من الأضداد ويقرب من البيت في هذه اللفظه قول عمر بن كلثوم من معلقته المشهورة مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة قال ابن بري يعني أن الماء الحار إذا خالطها اصفرت وكان الأصمعي يذهب إلى أنه من السخاء لأنه يقول بعد. ترى اللحزة الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة ومن ذلك قوله أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم على حاله لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم معنى البيت أقول لعبد الله لما سقاؤنا وها أي ضعف ونحن بهذا الوادي شم أي شم البرقة عسى يعقبه المطر وقرينة هاشم لعبد شمس أبعدت فهم المراد وقال القالي في أمالي حدثنا أبو بكر ابن دريد قال حدثنا الرياشي عن العمري عن الهيثم قال قال لي صالح بن حسان ما بيت شطره اعرابي في شمله والشطر الآخر مخنث يتفكك قلت لا أدري قال قد أجلتك حولا قلت لو أجلتني حولين لم أعرف قال أفر لك قد كنت أحسبك أجود ذهنا مما أرى قلت ما هو قال أما سمعت قول جميل ألا أيها النوام ويحكم هب أعرابي في شمله، ثم ادركه اللين وضرع الحب فقال نسائلكم هل يقتل الرجل الحب كأنه والله من مخنث العقيق وقال القالي حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عثمان الأشنان داني قال كنا يوما في حلقة الاصمعي إذ أقبل أعرابي يرفل في الخزوز فقال أين عميدكم فأشرنا إلى الأصمعي فقال ما معنى قول الشاعر لا مال إلا العطاف توزره أم ثلاثين وابنة الجبل لا يرتق النز في ذلازله ولا يعدي عليه عن بلدي قال فضحك الأصمعي وقال عسرته نطفة تضمنها لصب تلقى مواقع السبل أو وجبة من جنات أشكلة إن لم يرها بالقوس لم تنلي قال فأدبر الأعربي وهو يقول تالله ما رأيتك اليوم عضلة ثم أنشدنا الأصمعي القصيدة لرجل من بني عمرو بن كلاب أو قال من بني كلاب قال أبو بكر هذا يصف رجلا خائفا لجأ إلى جبل وليس معه إلا قوسه وسيفه والسيف هو العطاف وأنشد لا مال إلا عطاف ومذرع لكم طرف منه حديد ولي طرف وأم ثلاثين يعني كنانه فيها ثلاثون سهما وابنه الجبل القوس لأنها من نبع والنبع لا ينبت إلا في الجبال ومعنى البيت الثاني أنه في جبل لا نز فيه يتعلق بأذياله ولا بلل يصرف عليه عنه والعصرة الملجأ والنطفة الماء واللصب كالشق يكون في الجبل وتلقى قبل والسبل المطر. والوجبة الأكلة في اليوم والجنات مجتونية من الثمر والأشكلة سدر جبلي لا يطول فصل وأما إلغاز أئمة اللغة فالأصل فيهما ما قاله أبو الطيب في كتاب مراتب النحويين حدثنا عبد القدوس بن أحمد حدثنا أحمد بن يحيا قال حدثني جماعة عن الأصمعي عن الخليل قال رأيت أعرابيا يسأل أعرابيا عن البلصوص ما هو فقال طائر قال فكيف تجمعه قال البلنصة قال الخليل فلو ألغز رجل فقال ما البلصوص يتبع البلنصة كان لوزا. ومن محاسن الألغاز ما رأيت في ديوان رسائل الشريف أبي القاسم علي بن الحسين المصري من تلامذة أبي أسامة اللغوي جمع تلميذه عبد الحميد بن الحسين قال ولما مضت أيام من مقامه بواسط حضره في جملة من كان يغشاه لمشاهدة فط وبراعة أدبه عند انتشار ذكره رجل يعرف بأبي منصور ابن الربيع من أهل الأدب وأحضره قصيدة قد على السؤال عن الفاظ من اللغة على جهة الامتحان لمعرفته وهي يا أفضل الأدباء قولا لا تعارضه الشقوق وابن الجحاجحه الذين نمت مساعيهم ملوك لا العلم ناب عن حجاك اذا نطقت ولا تروق عرضت مسائل انت للفتوى بمشكلها دروق ما الحي والحيوت او ما جلبح نضو بروك اما ترى في برقع رقشاء محصدها حبيك أم الصرنقح والرزيز وما الملمعة النهوك ولك الدراية ما البصيرة في مداحيها السهوك وأبل لنا ما خطمط أبدا بامرغه معيك أم اغتنانة فوهد فيه الملامة لا تحيك أم ما ترى في مطرهف حبه حب نهيك أم ما تقلب قلفع في كف عكموز تحيك أم ما توقل هبرج يرتب مرسله هلوك ولرب الفاضن أتدك وفي مطاويها حلوك صرفق بنشرك طيها وانظر بذوقك ما تلوك هذا وقد لزمت فؤادي خرمل هرط ضحوك دعكنه نظرنه في خيس غانطها شبوك تغدو وخربعها المذيل في طرائفها سدوك واراك مالك مشبه فيما علمت ولا شريك حقا لقد حزت العلوم حيازه العدم الضريك نسخة الجواب كتبه لوقته مقتضبا واستنابني فيه محررا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك على تمحيص البلوى كما نعوذ بك من تطغاء النعمة ونسألك أن تجعل ثواب أقل حسناتنا لديك كما نسألك أن توجه بعوائد الشكر وسائلنا إليك ونرغب إليك في حسن المعرفة بعيوبنا من معصيتك كما نستوهبك غض الابصار عن عيوب إخواننا في طاعتك ونسترزقك إلهاما لما في العبث من تضييع الأصول ولما في سرعان القول من عصيان العقول ونجتدي فضلك أن تسلمنا وتسلم منا وتشغلنا بإبادتك وتشغل أهل الخطل عنا متوجهين بإخلاص اليقين والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وقفت على ما كتبت به وذكرت أن بعض أهل الأدب كلفك المسألة عنه وأعلمتني توجه ظنك في إبانة مشكله وإيضاح سبله وتأملته فوجدته شعرا لا أحب أن أقول في صناعته شيئا مجتملا على ألفاظ من حوشي اللغة لا يتشاغل بمثلها أهل التحصيل ولا يتوفر على طلبها إلا كل ذي تأمل عليل لخروجها عما ينفع في الأديان ويعترض في تفسير القرآن ولمباينتها ما تجري به المذاكرة وتستخدم فيه المحاورة وزاد في عجب منها صدورها عن النقيحة وفيها من الأستاذ الفاضل أبي القاسم هبه الله ابن عيسى أدام الله تأييده بحر الأدب الذي عذبت موارده وشهاب العلم الذي التهبت مطالعه وري العقول الضماء وطب الجهل المستفحل الداء والباب الذي يفتح عن التهر تجربة وعلما والمرآة التي تتصفح بها أوجه الأنام إحاطة وفهمه وبعد وبعد فهو الرجل الذي سلم له أهل بلده أنه شعلة الذكاء ووارث محاسن الادباء وملتقى شذان العلوم وقاطع تجاذب الخصوم فإن كان الغرض في هذه الأبيات الخراب المقصرة من الصواب طلب الفائدة فقد كان يجب أن يناخ عليه بمثقلها ويقصد إليه بمعضلها فعنده مفتاح كل مسألة مقفلة ومصباح كل داجية مشكلة بل لست أشك أن هذا السائل لو جاوره صامتا عن استخباره وعكف على ذلك الجناب كاتما لما في طي مضماره لأعداه رقة نسيم أرجه وهذب خواطره التقاط فرائد لفظه ولهداه قربه منه من ضلالته ولشفاه ذنوبه منه من جهالته حتى يغنيه الجوار عن الجور والاقتراب عن رجع الجواب وحتى يعود ملهما ينطق بالحكمه ولو لم يقصد اظهارها ويجيب عن المسائل ولو لم يعرف اصولها واستقرارها هذا إن كان يريد الفائدة وإن كان قصد الامتحان للمسؤول وتعرض لهذا الموقف المدخول فذلك أعجب كيف لم يتأدب بآدابه الصالحة ويعش إلى هدايته الواضحة ويعلم أن هذا خلق أهوج ومذهب أعوج وسجية لا تليق بأهل العلم ولا يؤثر مثلوها عن ذوي النظر الصحيح والحزم وكيف لم يعلم هذا القريض المتكلف بما أعطاه الله تعالى من سعادة مكاثرة وساق إليه من بركة صحبته إن هذا القريض كما قال المخزومي لعبد الملك بن مروان وقد لقيه في طريق الحج بعدما أنكره وكره فقال بئس التحية من ابن العم على النهي وهذا لعمري بئس التحية الغريب من القاطنين ولأمت هدية الوافد من المقيمين وقد كان حق الغريب أن يكثر قليله ويسدد زيفه ويثبت زلله ويعار من معالي الصفات ما يؤنس غربته ويصدق مخيلته ويعلم أنه قد حل على اشباه القعقاع بن شور الذي لا يشقى به جليس ولا يذم دخلتهم أنيس ولا يزورهم نازح الدار إلا سلا عن وطنه ولا يسكن إلى قربهم شاكل لنبوة الحظ إلا صلح ما بينه وبين زمنه إلى أن يبدوا عن تباينه ويجثوا عما وراء ظهره ويأخذ بعادة أهل الأثر ويحملوا نفوسهم معه على ما في الجواب من الغر، على أن هذا الطارئ عليهم رجل كان أربوه من العلم ما فيه حظ نفسه وتهذيب خلائقه والاقتداء بهذه الآداب الزاكيه على تقويم أوده والاستعالة بقليل هذه الحكم المصلحة على إصلاح فكره مخدوما بالعلم لا خادما ومتبوعا بملح غرائب الآذاب لا تابعة ولو انه وعلى أنه لو كان قد احتبى للجدال وركب للنزال وتحدى بعلمه تحدي المعجز وتعرض لكافة العلماء تعرض الواثق المتحرز لما كان في غروب كلماته من قوشي اللغة عن فهمه ما يدل على قصر باعه وقلة متاعه ويا عجبا للفراغ كيف سوغ لهذا المغتر أي جاري بحلق درعه تقسم أفكاري وكيف أنساه اجتماع شمله بعد دياري وكيف أذهله حضور أحبته عن مغيب افلاد كبدي وكيف طرفت ناظره سكرة الحظ عن تضور ما يجن خلدي وكيف لم يدر مالي من الحاضن مقسمة وظنون مرجمة والكفات إلى ولد ينتهب الشوق إليه تصبري وينبه الإشفاق عليه حذري وكيف لم يخطر بباليه أني قريب عهد بمحل عز وثروة كان حشاني من الأقفاء وخلطان بين الأعداء والأصدقاء وقد تكلفت الإجابة عما تضمنته الأبيات إن قيادة لمرادك ومقتصرا رأي على إسعادك أجر أقلامي جرى وهن ثواكل وأنبه قرائحي وهن في غمرات الهموم ذواهل وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أني قال هذا السائل إن المسؤول دووك لتلك الفتوى ومستحق بها الرتبة العليا فقال شيخ من شيوخنا عزفته لنا الأيام عن كل فائت فوفت وزادت وعوضتناه من كل مخترم فأحسنت وأفادت وكان لحظ الأبيات قبلي ولا ما مشكله في التعجب منها مشكله أن دروكانها هنا لا يجوز لأن فعولا لا يكون من أفعل قال ولو جاز هذا لجاز حسون وجمول ونعوم من أحسن وأجمل وأنعم وما نحب استفاء القول في هذا الزلل ولا نستفتح كلامنا بالمناقشة في هذا السهو والخطل ولعل القائل وهما حملا على قراءة حفص في الدرك الأسفل من النار فظن أن الدرك بوزن فعل وأن فعلا مصدر فعل يفعل ولم يجعله من الدرك لأن الفتح عندهم لا يخصف فلا يقولون في جمل جمل وذهب عليه أنه قد يكون اسما مبنيا مثله وإن لم يكن مخففا منه كما قالوا في دركة ودركة في حلقة الوتر التي تقع في فض القوس فخففوا وحركوا وعلى أنهما لو كان مصطرين لجاز أن يجيئا على الشذوذ ولا يحمل عليهما ما يبنى من الفعل لأن الشذوذ ليس بأصل يقاس عليه ولعله اغتر بقولهم دراك ودراك أيضا شاذ لأنهم قد نقلوا أفعل يفعل وهو قليل فقالوا فطرته فأفطر وبشرته فأبشر فجاء على هذا دركته فأدرك قال سيبويه وهذا النحو قليل في كلامهم أو لعله ذهب إلى قولهم دراك مثل نزالي فظن أنه يقال منه دراك كما يقال مناع ونزال من منع ونزل وذهب عنه أنه قد جاء الرباعي في هذا الباب كما قالوا قرقار وعرعار في معنى قرقر وعرعر فأما الفرق بين الرباعي والثلاثي فهو أن سيبويه يرى إجازة فعالي في موضع فعل الأمر في الثلاثي كله ويمنعه في الرباعي إلا مسموعا وقال غيره من النحويين بل هما ممنوعان إلا مسموعين وعتمد سيبويه في الفرق على كثرة ما جاء في الثلاثي وقلة ما جاء في الرباعي او لعله اصغى الى قول الراجز ان يكشف الله قناع الشك بظفر اذا بحاجتي ودركي واحق منزل بتركي فذهب الى ان دروكا مصبر ولم يعتمد انه قد قرئ في الدرك الاسفل من النار أو لعله علق بسمعه قول العتبي إذا قلت أوفى أدركته داروكة فيموزع الخيرات بالعذر أدركي وما أعرف له أقوى حجة منه أو لعله أراد بقوله دروك فعولا من الدرك وهي لغية لبعض الأمم تكلمت بها العرب ثم بدأ السائل فسأل عن الحي والحيوت ولم أقف على صحة سؤاله لأني وجدت الأبيات مكتوبة بخط يئن سقم ويتخيل بأبي براقش تصحيفا وتغيرا فإن كان سأل عن الحي بكسر الحاء فقد أنشد أهل العلم قول العجاج وقد نرى إذ الحياة حي وإذ زمان الناس تغفلي فقالوا الحي الحياة أو جمع الحياة، فأما كونه بمعنى الحياة فوزنه على فعل، فيجوز على مذهب السيبويه أن يكون وزنه فعل، هكذا مذهبه في قيل وديل وعلى مذهب الأخفش لا يكون وزنه إلا فعل، لأنه لو كان وزنه على فعل لجاء به على حي. قال الأخفش وإنما اجزت ذلك في الجمع لثقل الجمع وخفة الواحد وسيبويه يرى كسر اوله لأجل الياء وثقلها على كل حال فأما إذا كان جمعا فهو شاذ إن حملناه على فعل وأشد شذوذا إن جعلناه على فعل لأنه قد جاء في الجموع فعل مثل عوط وإن كان جمع عائط فإن الفاعل والفعل يتجاوران ويتقاربان لأنهما مصدر واسم فاعل لفعل واحد ولأن فعلا قد يقع موقع فاعل فيقال للعادل عدل وللزائر زور فهذا من شذوذ الجمع على أي وجهيه كان ومعنى الشعر يتوجه على أن يكون الحي بمعنى الحياة أكثر وأقوى كما تقول إذ الزمان زمان وإذ الناس ناس فإذا جعلناه في موضع الأحياء كان كأننا قلنا إذ الإنسانية ناس وإذ الفتوة فتيان وهو بعيد وسأل عن الحيوت وهي الحية وزنه فعلوت والتاء فيه زائدة وكثيرا ما تزاد خامسة مثل عفريت وهو عفري وسأل عن الجلبح وهي العجوز الكبيرة وأنشد إني لأقل الجلبح العجوزة وامق الفتية العكموزة وسأل عن برقع وهي السماء الدنيا وأنشدوا لاميه بن أبي الصلح وكأن برقع والملائكة حولها سدر تواكله قوائم اربعه وسال عن السرنقح وهو وهو الشديد الخالص ولا يكون فعملا الا وصفا لا يجي اسما كذا قال سيبويه ومن بعده من اهل العلم قال جيران العود وليسوا باسواء فمنهن روضة تهيج الرياح غيرها لا يصوح ومنهن غل مقفل لا يفكه من القوم الا الشحشحان الصرنقح وسأل عن الرزيز وهو الذكي المتحرك وكان شيخنا أبو أسامة يخالف جميع اللغويين فيه فيقول هو الزرير قال ومنه اشتق اسم زرارة وقول أبي أسامة أصح على مذهب السيبوي لأن السيبويه يحتج على ما فاؤه ولامه معتلتان بعلة ما ما فاؤه ولامه مثلان من الحروف الصحاح نحو قلق ونحو، فالزرير على هذا يكون فاؤه ليست مثل لامه ويدخل في باب رد وكر وهو أكثر عند سيبويه وأوسع أيضا وأما الملمعة فهي الفلاة التي يلمع فيها السراب ومثل من أمثالهم أكذب من يلمع وهو السراب ومنه الألمعي وكأنه تلمع له العواقب لدقتي فطنته فأما اللوذعي فالذي كأنه يتلذع من شدة ذكائه وكل مفعلة من اللمع ملمعه ويقال المعة الوحشية وغيرها إذا بان لضرعها صقال وبريق باللبن فيه قال الأعشى ملمع لاعة الفؤاد إلى جحش فلاه عنها فبئس الفال ويقال لاعة فعلة ومذكرها لاع وفي الحديث هاع لاع مبنية من شدة تأثير الحزن في القلب فكأنه مأخوذ من اللوعة وقيل بلاعة بل بوزن فاعلة كأن الأصل لاعية من اللعو وهو أشد الحرص وبين الخليل وجماعة من النحويين في هذا خلف لا نحب الإطالة بذكره وأما قوله النهوك فليس يحتاج النهوك ولا النهيك ولا النهاكه إلى تفسير لظهور امره وسأل عن البصيرة وهي الترس قال الأشعر الجعفي وليس بالأشعر المازني راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدوا بها عتد وآه وقالوا البصيرة الدم ومعنى البيت على هذا أنهم أخذوا الديات ولم أخذ فركدت يعد بفرسي لطلب السأر كما قالوا إنما أرقض بحاجتك ويكون هذا مشبها لقولهم غدا ورداؤه لهق حجير ورحت أجر ثوبي أرجواني كلا نختار فنظر كيف تبقى أحاديث الرجال على الزمان والبصيرة في غير هذا الموضع الحق قال الشاعر ونقاتل الأبطال عن آبائنا وعلى بصائرنا والا لم نبصره. أي على الحق والباطل ومسلمين وكفاره والمداحي مفاعل من الدحو والدحو معروف يريد به البسط والدحو أيضا النكاح وأنشد لما دحاها بمتل كالصقب وأوغفته مثل ايغاف الكلب أي تحركت تحته والسهوك فعول من السهك ويقال ريح سهوك وسيهوج وسيهج إذا كانت شديدة المرور قوية الهبوب وسيهوك وسيهوج ثابتان وسيهك وسيهج قليلان لم يثبتهما جميع أصحابنا وسأل عن الخطم وهو كالكحكح الشيخ الكبير والمرغ الريق يقال أحمق ما يجأ مرغه أي ما يمسك ريقه والمرغ التراب في غير هذا وقوله معيك فعيل بمعنى مفعول من المعك وهو الليل وسأل عن الفوهد فالفوهد والثوهد هو الغلام الممتلئ شبابا وأنشدوا لمحت فيها مطرهفا فوهدا عجزة شيخين غلاما امردا وسأل عن المطرهف وهو كالمطرهم في الشباب وقد مضى ذكره في البيت المنشد قبيل والميم فيه بدل من الفاء وبين أهل اللغة والنحو خلف في الحد الذي يسمى الإبدال وليس هذا موضع وليعقوب فيه كتاب معروف ولصاحبنا أبي الطيب اللغوي فيه كتاب كتاب عشرة أمثال كتاب يعقوب فإنه جاء به على حروف المعجم فأما المكرهف بالكاف وإن كان لم يسأل عنه لكن ذكرناه لألا يقع لبس به فهو من الشعر المشرف الظاهر وسأل عن القلفع وما كنت أحب له أن يدل على قصور علمه بكون مثل هذه اللفظة وما تقدم من أشباهها من جملة الحوشي عنده وهو الطين الذي ينقلع عن الكمأة وفيه خلف يقال قلفع وقلفع والصحيح قلفع وبه قال أبو أسامة وسأل عن العكموز وهي الفتاة التاره وقد تقدم الشاهد عليه وقال تحيك ومعناه تتبختر وانشد يعقوب وغيره جارية من شعب ذير عيني حياكة تمشي بعضطتين قد خلجت بحاجب وعين يا قوم خلوا بينها وبيني اشد ما خلي بين اثنين حياكة فعالة من الحيك وهو التبختر وسأل عن الهبرج وهو منصفة بقر الوحش قال العجاج يتبعن زيالا موشى هبرجا وقال يرتب يفتعل من رب الأمر أي أصلحه أو من أرب إذا لازم على أن يفتعل من أفعل قليل على أن يفتعل من أفعل قليل والمرس موضع الرسم والهلوك إن كان أراد به الفاجرة لأنها تتهالك في مشيتها أي تتمايل وتتهادى وأصله أنها تميل على أحد جانبيها الضعيف الهالك الذي لا يستطيع تماسكا وذلك لحسن دلها وتأود خطرتها، فجائز في. وإن كان أراد من هلك فهو من بدائعه، وإن كان أراد من أهلك فهو أبدع وأغرم. ولزم بالمكان وألزما مثل لزم وألزما. فإن الزال فيه بدل من الزاي على منهى أهل اللغة لنحوين. فيتقول أهل اللغة إن العرب تقول في الأرنب حذمة لزمه تسبق الجميع بالاكمه يعني تلزم العدو ورجل لذمة لا يفارق البيت وذكر الخرمل وهي في الأصل المرأة الفاجرة في قول بعضهم وقال آخرون هي الحمقاء قال المزرب فطوف في أصحابه يستبينهم فآب وقد اكدت عليه المسائل إلى صبية مثل السعال وخرمل رواكد من شر النساء الخرامل والهرط النعجة المسنة والهرط في غير هذا والهرد السوء يقال يهرط عرضه ويهرده ومثل الخرمل الخذعل والخزنبل وسأل عن الضحوك وهو فعول من الضحك وهو العسل وهو الغدير الصافي وهو طلع النخل والثلج وقال دعلنا أو دعكنا والصحيح فيه بالكاف وهو السمن والقوة وهذا مما لا يسأل عنه لأن جميع ما زيدت فيه النون في هذا الموضع يدل لفظه على اشتقاقه كما يدل سمعنا ونظرنا على السمع والنظر ودعكنة من الجلاده كانه من الدعك فأما نظرنا فهو من النظر وأنشدوا إن لنا لكنة معنة مفنة سمعنة نظرنة ما لا تره تظنه كالذئب فوق القنة ويروى سمعن نظرن بضم اولهما وهو مشهور وذكر الخيس وهو الغابه واصله من التخييس للزوم الاسد له والخيس في غير هذا الموضع اللحية قال الشاعر فاته المجد والعلاء فاضحى يفرج الخيس بالنحيت المفرج والنحيت المستور وذكر الغانظ وهو الفاعل من الغنض وهو الكرب وقال عمر بن عبد العزيز في ذكر الموت غنض ليس كالغنض وكظ ليس كالكظ وهما الكرب ويقال غنضته وأغنضته وشبوك فعول من التشبيك والجزيعه القليل من كل شيء والمذين المتبذل والطرائف الأيدي والأرجل قال الهذلي ويحمل في الآباط بيضا صوارما إذا هي الصالح ضد في قرتي والسدوك لا أؤمن به يقال سدك سدكا فإذا جاء فيه سدوك فشاذ قليل وهو اللزوم هذا ما حضرنا من القول بخاطر عند الله علم تشعبه وتذكر قد أبعدت الأيام تذاكر تعليقاته وكتبه فإن كان صوابا فبتوفيق الله تعالى لنا وباطلاعه على حسن النية منا وإن كان زللا فغير ضائر ولا مستنكر إن شاء الله تعالى ولولا أننا لا ننهى عن خلق ونأتي مثله ولا نأمر بمعروف ونخالف فعله لسألنا مستفيدين ولقلنا متعلمين نثرا لما فيه من شفاء البيان لا نظمة لما فيه من التعاصي والطغيان فسألنا من اللغة إن كانت عنده مهما كما قال السائل عن العلافق بالعين فإنه بالغين معروف وعن المربة بكسر المين فإنه بفتحها معروف وعن هند لا مضافا إلى الأحامس فإنه بالإضافة معروف وعن شكرا بضم الشين فإنه بفتحها معروف وعن الزئير فإنه بالنون معروف وعن الدقرورة فإن الدقراره بالالف معروف وعن اشتقاق قولهم أثناء الناس لا على أن فعال يجمع على أفعال وإن كان فيه على هذا الوجه كلام ولكنه معروف وعن الحرج في الأسماء فإنه في المصادر معروف وعن الوغد لا في صفة الرجل الساقط فإنه معروف وعن الورون بالواو فإنه بالياء معروف وعن ربقه وهل الصحيح فيه بالباء أو بالنون وما الحجة على كل واحد منهما لا في معنى الجنس فإنه على هذا الوجه معروف وكم في الكلام أفعل اسما فإنه في الصفات معروف وما الناق غير جمع ناقة ولا ترخيمها فإنه فيهما معروف وما اختلاف أهل اللغة في عفريه لا على ما قاله أبو عبيد فإنه معروف وما الفهد في الناس فإنه في الحيوان معروف وما الشاهد على جواز أصلخ فإنه بالحاء معروف وما فعل من الخماسي يجري مجرى الفج فهو ملفج في فتح ما يجب كسره من اسم فاعله غير الرباعيات المذكورة فإن باب تلك معروف وما الصحيح في الجوشن هل الحاء أو الجيم أو الخاء وما الشاهد على كل منها لا نسأل عن التفسير بل عن الصحيح من الثلاثة والشاهد عليه فإن التفسير معروف وما قول تفرد به ابن الأعرابي في القوس لم أجد أحدا نقله غيره وما قول تفرد به ابن ذريب في الشقارة خالف فيه النحويين لم يقوله غيره وما قول تفرد به سعلب في الزلاقة والبرادة لم يقله غيره وما قول تفرد به ابن التيمي في التنفيذ لم يقله غيره وما قول تفرد به ابو عمرو بن العلاء في اليد لم يقله غيره وما قول تفرد به خالد في وزن طاقة لم يقله غيره هذا إن كانت اللغة عنده مهما فإن قال إن النحو هو المهم قلنا له أرشدك الله فما جمع على أفعله أغفله السيبوي ولم يلحقه بكتابه أحد من النحويين وهل ذلك الجمع ان كنت عارفا به مضطردا ومحمول على مجانسه في اللفظ وعلى أي شيء خفض وقيله يا رب في قراءة حفص لا على ما أورده أبو علي الفارسي فإنه لم يسلك فيه مذهبه في التدقيق. ولما منع سيبويه من العطف على عاملين وهو في سورة الجاتية بنصب آيات ورفعه لا يتجه إلا عطفا على عاملين فإن كان أخطأ وأصاب أخفش فمن أين الزل وإن كان أصابا فكيف يجوز له مخالفة الكتاب وهل قول سيبويه في النسبة إلى أمية أموي بفتح الهمزة صواب أم سهو واستمر عليه وعلى جميع النحويين بعد ولم قيل معدي كرب ولم تحمل الياء في لغة من أضاف ولا من جعله اسما واحدا لا على ما أورده النحويون فلهم فيه أقاويل مستورة وهل مذهبهم في أن هدى وسورة مستران صحيح أم لا وهل يوجد فعل زائد على ما ذكره سيبويه واستدركه الأخفش عليه أم لا وكم حرف يوجد إن وجد وهل بيض في قولهم حمزة بن بيض علم أم لا وما معناه في اللغة ووزنه في النحو مقيسا لا مسموعا على ما ذكرناه نحن في هذه الرسالة ولمختار اختاروا أن مع عسى وكرهوها مع كارا فإن قال لست أتشغل بعلوم المعلمين وإنما أخذ بمذهب الجاحظ إذ يقول علم النسب والخبر علم الملوك قلنا له فمن أبو جلدة فإن أبا خلدة معروف وما العاص وما اشتقاقه فإن العاصي معروف ومن جنسه بالتخفيف لا بالتشديد مفتوح الأول فإنه بالتشديد وضم أوله معروف ومن معدي كرد غير صاحبي أمن, راح أمن ريحانه الداعي السميع فإن هذا معروف وما اسم القيس على الصحة لا على الظاهر وعلى أن في اشتقاقه كلاما طويلا فإنه معروف ومن شهل غير الفند الزماني فإن الزمانية معروف ومن شهم بالشين فإنه بالسين معروف ومن الزبير غير الاسدي واليهودي فقلاهما معروف ومن الزبير بفتح الزاي فانه بضمها على ما قدمناه معروف ومن القائل وقافيه لججتها فردتها لذ العرش لو نهنتها قطر الدم أرجل ام امراه وهل صفيه الباهليه قلب ام مولات وهل المستشهد بشعره في الغريب المصنف أبو مكعب أو أبو مكعت بالباء أو بالتاء وفي أي زمان كان وأيهما كان اسمه ومن أي شيء اشتقاقه ومن النطف الذي يضرب به المثال ومن العكمص وما أسأل عن تفسيره فإنه في اللغة معروف وما ومن ذو طلال بالتشديد فإنه بالتخفيف معروف وكذا ذو الظلال وما خوع فإن خوع معروف وهل أخطأ ابن دريد في هذه اللفظة أو أصاب وما تقول في عدنان غير الذي ذكره مولى بن هاشم فإنه معروف وهل يخالف فيه أم لا وهل حبيب والد ابن حبيب العالم رجل أم امرأة وهل هو لغية أو لرشدة ومن أجمد بالجين فإنه بالحاء كثير ومن زبد بالباء فأما زند بالنون فمعروف ومن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله لا يعجار جاره أن يجعل خشبة في حائطه فقال خشبة واحدة وقالوا كلهم خشبه مطاقا ومن يكثر ذكر الحضربي في شعر من العرب والنبيذ هذا المشروب هل كان معروف الاسم أم لا عند العرب ومن روى عن ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنها قالت في شاتها وكانت لا, لا تعدى أحدا وما معناه ومن تفرد من أهل العلم بنصرة ذي الرمة وتغليط الأصمعي في تغليطه في قوله إيه عن أم سالم لا علم قاله النحويون من التعريف والتنكير فإن ذلك معروف ومن قال في المتنبئة أنها سجاح مثل قطام ومن قال سجاح مثل غمام غير مبني ولم سمي خليد الشاعر عيسى ومن عمي الذي تنسب إليه الصكة فيقال الصب... صكة عمي وهل ذكر في شعر ومن ذكر ومن غوي الذي تنسب العرب اليه الضلال ومن ذكره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله آله وما كرب المنسوب الى معدي كرب وهل اصاب المبرد في نسبه الاديات الجيميه لما دعى الدعوه الاولى فاذكرني اخذت برديه واستمررت ادراجي ام خطا فان قال إنه صاحب آثار وراوي سنن وأحكام قلنا له ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من سعادة المرء خفة عارضيه وهو صلى الله عليه وعلى آله لم يكن خفيف العارضين لا على ما فسره المبرد فإنه لم يأتي بشيء وما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله تسحر فإن في السحور بركة ونحن نراه ربما هذا وأدخم وضر وأبشم وما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله اتقوا النار ولو بشق تمر ولو سرق سارق جلة تمر فتصدق بنصفها كان مستحقا للنار عند المسلمين وما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله لا تزال الأنصار يقلون وتكثر الناس ولو شئنا لعددنا أشخاصهم أكثر مما كانت في البادية والحضر وما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إن امرأة القيس حامل لواء الشعراء إلى النار وهل ثبت هذا الخبر أم لا ولم قال إن من الشعر لحكمة ثم قال صلى الله عليه وعلى آله أوتيت جوامع الكلم فهل تخرج الحكمة من جوامع الكلم؟ فإن قال إنما أثنيت عمري في القرآن وعلومه وفي التأويل وفنونه قلنا إذن يقول التوفيق دليلك والرشاد سبيلك صف لنا كيف التحدي بهذا المعجز ليتم بوقوعه الاعجاز وأخبرنا عن صفة التحدي هل كانت العرب تعرفه أم كان شيئا لم تجر عادتها به وكان اقصارها عنه لا لعجز بل لأنه التماس ما لم تجري المعاملة بينهم بمثله ثم نسأل عن التحدي هل أوفى بمعارضة بان تقصيرها عنه أو لم يلقى بمعارضة ولكن القوم عدلوا إلى السيف كما عدل المسلمون مع تسليمه ولم يعارضوه به ثم نسأل عن قول الله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفيه من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ما لا يكون أشد اختلافا منه ثم نسأل عن قوله تعالى وغرابيب سود وما معنى هذه الزيادة في الكلام والغرابيب هي السود فإن قال تاكيد فقد زل لأن رجحان بلاغة القرآن إنما هو بإبلاغ المعنى الجليل المستوعب إلى النفس باللفظ الوجيز وإنما يقول الإسهاب أبلغ في كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الرتبة العالية من البلاغة على أنه لو قال تأكيد لخرج عن مذهب العرب لأن العرب تقول أسود غربيب وأسود حلكوك وحالك فتقدم السواد الأشهر ثم تؤكده وهذه الآية تخالف ذلك وإذا بطل التأكيد فما المعنى وما معنى قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وهل يكون سقف من تحتهم فيقع ليس يحتاج إلى إضاحه بذكر فوق ونحو يخافون ربهم من فوقهم وهل لهم رب من تحتهم وما معنى قوله فوقها هنا وهل يدل على اختصاص مكان وما معنى قوله عز وجل كلمح البصر أو هو أقرب وما هو وما هذا الأقرب وما معنى قوله تعالى فهي الحجارة أو أشد قسوة وهل شيء أشد قسوة من الحجارة وما معنى قوله إلى هين الثين وهل بعد قوله إلى هين إشكال بأنهم أربعة فنستفيد بقوله اثنين بيان المعنى وما معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمن وقد رأينا الناس يذبحون بين الحجر والمقام في الفتن التي لا تخلو منها تلك البلاد وما معنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وما الفائدة من ذكر إحداهما الأخرى ولو قال تعالى فتذكرها الأخرى لكان أوجز وأشبه بالمذهب الأشرف في البلاغة وما معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم ومن أين تناسب الرافه والرحمة هذا الأخذ الشديد على التخوف الذي يقتضي العفو والغفران وعلى أن هذا السائل لو سأل عن الصناعة التي أنا بها مرتسم ولشروطها ملتزم لا في الترسل فاني ما صحبت بها ملكة ولكن في صناعة الخراج لكان يجب أن يقول لي ما الباب المسمى المجموع من الجماعة وأين موضعه منها وأي شيء يكون فيه ولا يحسن ذكره في غيره وأن يقول ما الفائدة في ايراد المستخرج في الجماعة ومن كم وجه يتطرق الاختلال عليها بالغاية منها وأن يقول ما الحكم في متعجل الضمان قبل دخول الضامن وأي شيء يجب أن يوضع منه إذا أراد الكاتب الاحتساب به للضامن من النفقات وخلصه من جار العمل وفيه أقوال تحتاج إلى بحث ونظر وأن يقول إن عاملا ضمن أن يرفع عمله باتفاع مال إلا أنه لم يضمن استخراج جميعه وضمن استخراج ما يزيد على ما استخرج منذ خمس سنين وإلى سنته بالقص كيف يصح اعتبار ذلك؟ ففيه كميل يحتاج إلى تقصي وتأمله وأن يقول لما يقدم المبيع على المستخرج والمبيع إنما هو من المستخرج وكيف يصح ذلك وأن يقول كم من موضع تتقدم الجمل على التفصيل وفي أي موضع لا يجوز إلا تاخيرها عنه وأن يقول أي غلط يلزم الكاتب وأي غلط لا يلزمه وأن يقول متى يجب الاستظهار له في صناعة الكتابة ومتى لا يجوز الاستظهار له وأن يقول متى يكون النقص في مال السلطان أشد في صناعة الكتابة من الزيادة وليس يعني نقص بالارتفاع مع العدل وعاجل زيادته مع الجور فذلك ما لا يسأل عنه وأن يقول ما باب من الارتفاع إذا كثر دل على قلة الارتفاع وإن قل دل على كمال الارتفاع وأن يقول متى يكون مشاهدة الغلط أحسن في صناعة الكتابة من عدمه وأن يقول كم نسبة جار العمل من مبلغ الارتفاع وأول من قرره ورتبه وأن يقول ما رتبتان من رتب الكتابة إذا جتمعتا لكاتب بطل أكثر احتساباته وأن يقول هل يضطرد في جميع أحكام الكتابة حملها على مناسبة أحكام الشريعة أم لا وهل كان يذهب إلى هذا أحد من متقدم الكتاب وما الحجة فيه وبالله التوفيق الفصل الثالث في فتيا فقيه العرب وذلك أيضا ضغب من الألغاز وقد ألف فيه ابن فارس تأليفا لطيفا في كراسة سماه بهذا الاسم رأيته قديما وليس هو الآن عندي فنذكر ما وقع من ذلك في مقامات الحريري ثم إن ظفرت بكتاب ابن فارس ألحقت ما فيه قال الحريري في المقامة الثانية والثلاثين قال الحارس ابن همام أجمعت حين قضيت مناسك الحج وأقمت وظائف العج والسج أن أقصد طيبة مع رفقة من بني شيبة لأزور قبر النبي المصطفى وأخرج من قبيل من حج وجفى فأرجف بأن المسالك شاغرة وعرب الحرمين متشاجرة فحرت بين إشفاق يثبطني وأشواق تنشطني إلى أن ألقي في روعي الاستسلام وتغليب زياره قبر النبي عليه السلام فأعتمت القعدة واعددت العدة وسرت والرفقة لا نلوي على عرج ولا نني في تأويب ولا دلجة حتى وافينا بني حرب وقد ابوا من حرب فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في حلة القوم وبينما نحن نتخير المناخ ونرود الورد النقاخ إذ رأيناهم يركضون كأنهم إلى نصب يفضون فرابنا انثيالهم وسألنا ما بالهم فقيل قد حضر ناديهم فقيه العرب فإهراؤهم لهذا السبب فقلت لرفقتي ألا نشهد مجمع الحي لنتبين غشد من الغي فقالوا لقد أسمعت اذ دعوت ونصحت وما ألوت ثم نهضنا نتبع الهادي ونأم النادي حتى إذا أضللنا عليه واستشرفنا الفقيه المنهود إليه الفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر والفواقر والفقر وقد اعتم القفداء واشتمل الصماء وقعد القرفصاء وأعيان الحي به محتفون وأخلاطهم عليهم ملتفون وهو يقول سلوني عن المعضلات واستوضحوا مني المشكلات فوالذي فطر السماء وعلم آدم الأسماء إني لفقيه العرب العرباء وأعلم من تحت الجرباء فصمد له فتى فتيق اللسان جريء الجنان فقال إني حاضرت فقهاء الدنيا حتى انتخلت منهم مئة فتيه فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير ويرغب منا في مير فاستمع وأجب لتقابل بما يجب فقال الله أكبر سيبين المخبر وينكشف المضمر فاصدع بما تؤمر فقال ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهرا عليه قال انتقض وضوؤه من فعله قال فإن توضأ ثم اتكأه البرد قال يجدد الوضوء من بعد البرد أي النوم قال أيمسح المتوضئ أنسيه قال قد ندب إليه ولم يجب عليه الانسيان الاذنان قال أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان قال وهل ماء انظف منه للعربان الثعبان وهو مثيل الوادي قال ايستباح ماء الضرير قال نعم ويجتنب ماء البصير المقصود الضرير حرف الوادي والبصير الكلب قال أيحل التطوس في الربيع قال يكره ذلك للحدث الشنيع قال أَيَجِبُ الْغُسْلُ على من أَمْنَى؟ قال لا ولو ثنى أَمْنَى أي نزل مِنَى قال فهل يجب على الرجل غسل فروته؟ قال أجل وغسل إذرته المتبادر أن الفروة واحدة الفراء وهو ما يستعمل من جلود الضأن وغيره من الفرش واللبس بخلاف جلدة الرأس وهو المعنى المقصود له وكذلك الإبرة لا دخل لها في الغسل بخلاف المعنى المراد وهو عظم المرفق انتهى قال أيجب عليه غسل صحيفته؟ قال نعم كغسل شفته قال فإن أخل بغسل فأسه؟ قال هو كما لو ألغى غسل رأسه الفأس العظم المشرف على نقرة القفا قال أيجوز الغسل في الجراب قال هو كالغسل في الجباب قال فما تقول في من تيمم ثم رأى روضان قال بطل تيممه فليتوضأ. قال أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة قال نعم ولي القذره القذرة العذرة هنا فناء الدار ولها معنى آخر وهو الغائط قال فهل له السجود على الخلاف قال لا ولا على احد الاطراف الخلاف المقصود الكم قال فان سجد على شماله قال لا باس بفعاله الشمال جمع شمله قال ايصلى على راس الكلب قال نعم كسائر الهضم راس الكلب ثنية معروفه قال فهل يجوز السجود على الكراع؟ قال نعم دون الذراع الكراع مستطالة من الحرة وهي ارض ذات حجارة سوء قال أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ قال لا ولا حملها في الملاحف الدارس الحائض قال ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ قال فصلاته جائزة المراد من العانة الجماعة من حمر الوحش قال فإن صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى مئة يوم الصوم زرق النعام قال فإن حمل جروا وصلى قال هو كما حمل باقلا الجرو الصغار من القساء والرمان قال أتصح صلاة حامل القروة قال لا ولو صلى فوق المروه القروة مي لغة قال فإن قطر على ثوب المصلي نجو قال يمضي في صلاته ولا غرو النجو السحاب الذي هراق ماءه قال أيجوز أن يأم الرجال مقنع قال نعم ويأمهم مدرع المقنع لابس المغفر والمدرع لابس الدرع قال فإن أمهم من في يده وقف قال يعيدون ولو أنهم ألف الوقف السوار من العاج أو الذبل بفتح الذال ظهر الصلحفات البحرية أو من عظام دابة بحرية وأراد أنه لا يجوز للرجال الاهتمام بالنساء قال فإن أمهم من فخذه باديا قال فصلاته وصلاتهم ماضيه الفخذ العشيرة وباديا يسكنون البدو قال فان أما الثور الأجم قال صل وخلاك ذنب الثور السيد والأجم الذي لا رمح معه أما المعنى المتبادر فالأجم الذي لا قرن له قال أيدخل القصر في صلاة الشاهد قال لا والغائب الشاهد صلاة الشاهد يعني صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم لأن النجم يسمى الشاهد قال أيجوز للمعدور أن يفطر في شهر رمضان قال ما رخص فيه إلا للصبيان المعدور يعني المختوم قال فهل للمعرس أن يأكل فيه قال نعم بملء فيه المعرس يعني المسافر الذي ينزل في آخر ليله ليستريح ثم يرتحل قال فان اضطر فيه العراء قال لا تنكر عليهم الاولى العراء الذين تاخذهم العوراء وهي الحمى برعده قال فان اكرم الصائم بعدما اصبح قال هو احفظ له واصلح اصبح يعني استصبح بالمصباح قال فإن عمد لأن أكل ليلا قال يشمر للقضاء ذيلا الليل فرخ الحبار أو هو ولد الكروان قال فإن أكل قبل أن تتوارى البيضاء قال يلزمه والله القضاء البيضاء من أسماء الشمس قال فإن استثار الصائم الكيد قال أصفر ومن أحل الصيد الكيد القيد واستثاره استدعاه قال فهل يفطر بإلحاح الطابخ؟ قال نعم لا بطاه المطابخ قال فإن ضحكت المرأة في صومها قال بطل الصوم يومها ضحكت حاضت قال فإن ظهر الجدري على ضرتها قال تفطر إن آذن بمضرتها الضر أصل الإبهام وأصل الثدي أيضا قال ما يجب في مئة مصباح قال حقتان يا صاح المصباح الناقة التي تصبح في المذرك والحقتان تثنية حقة بكسر الحاء وهي التي مضى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال فإن ملك عشر خناجر قال يخرج شاتين ولا يشاجر الحناجر الخناجر النوق الغزار الدر واحدة وخنجر وخنجور قال فإن سمح للساعي بحميمته قال يا بشرى له يوم قيامته الساعي جاب الصدق والحميمة خيار المال قال أيستحق حملة الأوزار من الزكاة جزء؟ قال نعم إذا كانوا غزة الأوزار السلاح وغزة جمع غازي قال فهل يجوز للحاج أن يعتمر قال لا ولا أن يختمر الاعتمار لبس العمارة وهي العمامة والاختمار لبس الخمار قال فهل له أن يقتل الشجاع قال نعم كما يقتل السباع الشجاع الحية قال فإن قتل زمارة في الحرم؟ قال عليه بدنة من النعم الزمارة النعام. قال فان رمى ساق حر فجدل. قال يخرج شاة بدل ساق حر ذكر القمارة. قال فان قتل ام عوف بعد الاحرام. قال يتصدق بقبضة من الطعام. ام عوف الجرابة. قال ايجب على الحاج استصحاب القارب? قال نعم. ليسوقهم الى المشارب القارب يعني طالب الماء بالليل قال ما تقول في الحرام بعد السبت قال قد حل في ذلك الوقت الحرام المحرم والسبت حلق الرأس قال ما تقول في بيع الكميت قال حرام كبيع الميت الكميت الخمر قال ايجوز بيع الخل بلحم الجمل قال لا ولا بلحم الحمل الخل ابن المخاض. قال ايجوز بيع الهدية قال لا ولا بيع السبية الهدية ما يهدى الى الكعبة والسبية الخمر قال ما تقول في بيع العقيقه؟ قال مكروه على الحقيقة والعقيقه ما يذبح عن المولود قال أيجوز بيع الداعي على الراعي قال لا ولا على الساعي الداعي بقية اللبن في الضرأ والساعي جاب الصدقه قال أيباء الصقر بالتمر قال لا ومالك الخلق والأمر الصقر الدبس قال أيشتري المسلم سلب المسلمات قال نعم ويورث عنه إذا مات السلب لحاء الشجر وهو أيضا خوص الثمام قال فهل يجوز أن يبتاع الشافع؟ قال نعم ما لجوازه من دافع الشافع الشات التي يدفعها سلخا. قال أيباء الإبريق على بني الأصفر؟ قال يكره كبيع المغفر الإبريق السيف الصقيل الكثير الماء وبن الأصفر الروم قال ما تقول في ميتة الكافر؟ قال حل للمقيم والمسافر الكافر البحر وميتته السمك الطافي فوق مائه قال ايجوز ان يضحى بالحول. قال هو اجدر بالقبول الحول جمع حائل الخالية من الحمل والمعنى المتبادر انه جمع احول قال فهل يضحى بالطالق قال نعم ويقرى منها الطالق الطالق الناقة ترسل لترعى حيث شاءت قال فإن ضحى قبل ظهور الغزالة قال شات لحم لا محالة الغزالة الشمس قال أيحل التكسب بالطرق قال هو كالقمار بلا فرق الطرق الضرب بالحصى وهو من أفعال الكلبة قال أيسلم القائم على القاعد قال محظور على الاباعد القاعد التي قعدت عن الحيض أو عن الأزواج قال اينام العاقل تحت الرقيع قال احبب به في البقيع الرقيع السماء وعنب البقيع بقيع المدينة قال ايمنع الذمني من قتل العجوز قال معارضته في العجوز لا تجوز العجوز الخمر وقتلها مزجها قال ايجوز ان ينتقل الرجل عن عمارة ابيه قال ما جوز لخامل ولا نبي العمارة القبيلة والمعنى المتبادر ما كان يعمره أبوه من دار وغيرها قال ما تقول في التهود قال هو مفتاح التزهد التهود التوبة ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك قال ما تقول في صبر البلية قال أعظم به من خطية الصبر الحبس. والبلية الناقة تحبس عند قبر صاحبها فلا تسقى ولا تعلف إلى أن تموت وكانت الجاهلية تزعم أن صاحبها يحشر عليها قال ايحل ضرب السفير قال نعم والحمل على المستشير السفير ما تساقط من ورق الشجر والمستشير الجمل السمين وهو أيضا الجمل الذي يعرف اللاقح من الحائ قال أيجوز أن يبيع الرجل صيفيه قال لا ولكن ليبيع صفيه الصيفي الولد على الكبر والصفي الناقة الغزيرة الدر قال فإن اشترى عبدا فبان بأمه جراح قال ما في رده من جناح الأم مجتمع الدماء قال أتثبت الشفعه للشريك في الصحراء قال لا ولا للشريك في الصفراء الصحراء الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصفراء الناقة قال أيحل أن يحمى ماء البئر والخلا قال إن كان في الفلا فلا يحمى يمنع والخلاء الكلام قال أيعذر الرجل أباه قال يفعله البر ولا يأباه التعذير التنظيم والنصرة والتوقير قال ما تقول في من أفقر أخاه قال حبذا ما توخاه أفقره أعاره ناقة يركب فقارها قال فإن أعرى ولده قال يا حسن ما اعتمده. أعراه أعطاه ثمرة نخله عاما قال فإن أصلى مملوكه النار قال لا اسم عليه ولا عار المملوك العجين الذي قد أجيد عجنه حتى قويا قال أيجوز للمرأة أن تصرم بعلها؟ قال ما, خط ما حضر أحد فعلها البعل النخل الذي يشرب بعروقه من الأرض قال أتؤدب المرأة؟ أتؤدب المرأة على الخجل؟ قال أجل الخجل سوء احتمال الغنى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا إذا جعتنا دقعتنا وإذا شبعتن خجل خجلتن قال ما تقول في من نحت أثلة أخيه قال اثم ولو أذن له فيه نحت أسلته إذا اغتابه وقدح في عرضه قال أيحجر الحاكم على صاحب الثور قال نعم ليأمن غائلة الجور الثور يعني الجنون قال فهل له أن يضرب على يد اليتيم قال نعم إلى أن يستقيم ضرب على يده إذا حجر عليه قال فهل يجوز أن يتخذ له ربطا قال لا ولو كان له رضا الربط الزوجة قال فمتى يبيع بدن السفي قال حين يرى الحظ له فيه البدن الدرع القصيرة قال فهل يجوز أن يبتع له حشا قال نعم إذا لم يكن مغشا الحش أن المجتمع قال أيجوز أن يكون الحاكم ظالما قال نعم إذا كان عالما. الظالم الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرج زبده قال يستقضى من ليست له بصيرة قال نعم إذا حسنت منه السيرة البصيرة الترس قال فإن تعرى من العقل قال ذاك عنوان الفضل العقل ضرب من الوشي قال فإن كان له زهو جبار قال لا إنكار عليه ولا إكبار الزهو البسر المتلون والجبار النخر الذي فات اليد وضده القاعد قال أيجوز أن يكون الشاهد مريبا قال نعم إذا كان أريبا المريب الذي يكسر عنده اللبن الرائب قال فإن بان, له فإن بان أنه لاطا قال هو كما لو خاط لاطا الحوض إذا طينه قال فإن عسر على أنه غربا قال ترد شهادته ولا تقبل غربل يعني قتله قال فإن وضح أنه ماء قال هو وصف له زائن. ما إن هنا الذي يعول ويغفل المؤونة من ما نيمون لا من ما نيمين يعني كذب قال ما يجب على عابد الحق قال يحلف بإله الخلق العابد هنا الجاحد والحق الدين قال ما تقول في من عين بلبل عامدة قال تفقأ عينه قولا واحدا البلبل الرجل الخفيف قال فإن جرح قفاة امرأة فماتت قال النفس بالنفس إذا فاتت القطاة ما بين الوركين قال فإن ألقت المرأة حشيشا من ضربه قال ليكفر بالاعتاق عن ذنبه الحشيش الجنين الملقى ميتا قال ما يجب على المختفي في الشرع قال القطع لإقامة الرجع المختفي لباش القبور قال ما يصنع بمن سرق أساود الدار قال يقطع إن ساوين ربع دينار الأساود الألات المستعملة كالإجانة والقدر والجفنة قال فإن سرق ثمينا من ذهب قال لا قطع كما لو غصب الثمين الثمن كما يقول في النصف نصيف قال فإن بان على المرأة السرق قال لا حرج عليها ولا فرق السرق الحرير, الحرير الأبيض قال أينعقد نكاح لم تشهده القواري قال لا والخالق الباري القواري الشهود لأنهم يقرون الأشياء أن تتبعونها والقوارى اسم طيور خضر تتشائم بها العرب قال فما تقول في عروس باتت بليلة حرة ثم ردت في حافرتها بسحرة قال يجب لها نصف الصداق ولا يجب عليها عدة الطلاق يقال باتت العروس بليلة حرة إذا لم يفتضها زوجها فإن افتضها قيل باتت بليلة شيباء وفي فتاوى فقيه العرب سئل عن بر سقطت في هلال قال نجس البر الفأرة والهلال بقية في الماء في الحوض. وقال الإمام فخر الدين الرazi في مناقب الشافعي رضي الله عنه سئل الشافعي عن بعض المسائل بألفاظ غريبة فأجاب عنها في الحال. من ذلك قيل له كم قراء أم فلاح فأجاب على البديها من ابن ذكاء إلى أم شملة القراء الوقت. أم فلاح الفجر وهو كنية للصلاة وابن ذكاء الصبح وأم شملة كنية الشمس وسئل نسي أبو دراس درسه قبل غيبة الغزالة للحظة ماذا يجب قال قضاء وظيفة العصرين قال السائل بجناية جناها أبو دراس قال الشافعي لا بل كرامة استحقتها أمه أبو دراس كنية فرج المرأة والدرس الحيض وقوله نسي درسه أي ترك حيضة والغزالة الشمس وأم دراس المرأة والعفران الظهو والعصر وسئل هل تسمع شهادة الخالق قال لا ولا روايته الخالق الكاذب وسئل فارس المعركة إذا قضى على أب المضاء قبل أن يحمل وطيس هل يستحق السهم؟ قال نعم إذا أدرك الوقعة قضى يعني مال وأب المضاء كنية الفرس وسئل, وسئل هل من وضوء على من حنقه الحنق فاستشاط؟ قال لا وأحب له الوضوء الحنق شدة الحقد والاستشاطة شدة الغضب وسئل حضر ابن ذكاء والزوجان في الحركة هل ضر صومهما؟ فقال إن نزع من غير مكس لم يضره يعني طلوع الفجر وفي الدرة الأدبية لابن نبهان من فتيا فقيه العرب يجوز السجود على الخد إن كان طاهرا يعني الطريق يفسد لعاب البصير الماء القليل يعني الكلب يكره يكره أن تطوف بالبيت عاتك وهي المتضمخة بالطيب يحرم قتل العكرمة وعليه شاء يعني الحمامة وفي شرح المنهاج للكمال الدميري سؤل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال إن أصابه إن أصاب الماء تعويجه لم يجوز وإلا جاز والمراد بالمعوج المضبب بالعاج وهو ناب الفيلة ولا يسمى غيرها عاجا قال وليس مراد ابن خالويه والحريري بفقيه العرب شخصا معينا إنما يذكرون الغازا وملحا ينسبونها إليه وهو مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف خاتمة في كتاب المقصور والمندود لابن السكيت قال أبو عبيدة قال فقيه العرب من سره النساء ولا نساء فليبكر العشاء وليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء وعبارة التبريزي في تهذيبه قال فقيه العرب وهو الحارس بن كلدة وعبارة غيرهما قال طبيب العرب وهو المشهور فأطلق على طبيب العرب لاشتراكهما في الوصف بالفهم والمعرفة ولهم ساجع العرب ينقل عنه ابن قتيبة في كتاب الأنواء بهذا اللفظ والله أعلم بالصواب تم الجزء الأول من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وذلك في السابع من شهر ذي القعدة سنة تسع واربعمائة والف للهجرة الموافق للعاشر من شهر حزيران سنة تسع وثمانين والف للميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها النوع الأربعون معرفة الأشباه والنظائر هذا نوع مهم ينبغي الاعتناء به فيه تعرف نوادر اللغة وشواردها ولا يقوم به إلا مطلع بالفن واسع للطلاع كثير النظر والمراجعة وقد ألف ابن خالويه كتاباً حافلا في ثلاثة مجلدات ضخمات سماه كتاب ليس موضوعه ليس في اللغة كذا إلا كذا وقد طالعته قديما وانتقيت منه فوائد وليس هو بحاضر عندي الآن وتعقب عليه الحافظ مغلطاي مواضع منه في مجلد سماه الميس على ليس ويقع لصاحب القاموس في بعض تصانيفه أن يقول عند ذكر فائدة وهذا يدخل في باب ليس وأنا ذكر إن شاء الله تعالى في هذا النوع ما يقتضي الناظر فيه العجب واتم فيه ببدائع وغرائب إذا وقع عليها الحافظ المطلع يقول هذا منتهى الأرب ذكر أبنية الأسماء وحصرها قال أبو القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي المعروف بابن القطاع في كتاب الأبنية قد صنف العلماء في أبنية الأسماء والأفعال وأكثر منها وما منهم من استوعبها وأول من ذكرها سيبويه في كتابه فأورد للأسماء ثلاثمائة مثال وثمانية أمثلة وعنده أنه أتى به وكذلك أبو بكر بن السراج ذكر منها ما ذكره سيبويه وزاد عليه اثنين وعشرين مثالا وزاد أبو عمر الجرمي أمثلة يسيرة وزاد ابن خالويه أمثلة يسيرة وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكر والذي انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد وجمع ما تفرق في تآليف الأئمة ألف مثال ومئة مثال وعشرة أمثلة وقال أبو حيان في الارتشاف الاسم ثلاثي ورباعي وخماسي الثلاثي مجرد ومزيد المجرد مضعف وغير مضعف المضاعف ما اتحدت فاؤه وعينه او فاؤه ولامه او عينه ولامه واكثر النحويين لا يفرد هذا النوع بالذكر بل يدخله في مطلق الثلاثي ومنهم من يسميه ثنائيا ونحن اخترنا افراده بالذكر فهو يجيء اسما على فعل نحو ببر وحظ ودعد وصفة نحو خب وعلى فعل اسما نحو طب وعمه وصفه نحو خب وعلى فعل اسما نحو دب وجرجه وصفه نحو مر وعلى فعل اسما نحو صمم وددا وصفه نحو غمم وعلى فعل اسما نحو خزر وصفه نحو عقق وعلى فعل اسما نحو علل وصفة نحو قدد وعلى فعل اسما نحو غفص وصفة نحو شلل وعلى فعل ولا يحفظ إلا صفة نحو درد ولا يحفظ منه شيء جاء على فعل ولا على فعل وغير المضاعف يجيء على فعل اسما نحو فهد وصفة نحو صعب وعلى فعل اسما نحو قفل وصفه نحو حلو. وعلى فعل اسما نحو جذع وصفه نحو نفس وعلى فعل اسما نحو جمل وصفه نحو بطل وعلى فعل اسما نحو كبد وصفه نحو حذر وعلى فعل اسما نحو سبع وصفه نحو ندس وعلى فعل اسما نحو ضلع وصفة نحو زيم وعدا اسم جمع فاما قيم وسوى من قوله تعالى دينا قيما ومكانا سوى ورضا وماء روا وماء صرا وسبا قيبة فمن النحات من استدركها ومنهم من تأولها وعلى فعل اسما نحو صرد وصفة نحو حطم وعلى فعل اسما نحو طنب وصفه نحو جنب وعلى فعل اسما نحو ابل ولم يحفظ سيبويه غيره وزاد غيره حبره ولا أفعل ذلك أبدا الابد وعبل اسم بلد وبلز ووتد وإطل ومشط ودبس وإثر لغة في لغة في الوتد والاطل والمشط والدبس والأثر وصفة أتان إبد وامرأة إبد فأما امرأة بليز فحكاه الأخفش